إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الدّاء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتدبر به قوم الدّاء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 أنا لتشقاء إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا من من خلق الأرض والسماوات العنا الرحمان على العرش استوى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 اتيكم منها بقبص لا اني اتيكم منها بقبس أو اجد على النار هدا فلما اتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس قوا